بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخفرون ألا يظن أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أجرى ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أزيم إذا تتلى عليه آياتنا قالا ساطير الأولين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 كتاب مرقوم يشهده المقربون ان الأبرار لفي نعيم على الارائك ينظون تعرف في وجوههم نظره نعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عيني يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يترامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا راوهم قالوا إن هؤلاء لظاهرون عليهم حافظين، فاليوم الذي لا آمنوا من الكفار يضحكون على الأراء يضرون. هل سويب الكفار ما كانوا يفعلون؟